وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسٌ ذراعيه بالوسيد وكلبهم باسٌ ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم آلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر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 متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة وارتفقا